Oh, uh. God. وقل محمد قصيري لما تدور الرحاية اصلي واجعل ضميري مسك الكلام والبداية وقل محمد قصيري لما تدور شفيعي ومجيري وهو ستر وغطايا هو رسول وبشير وكتابي مين في حياتي يا بحر كل العلوم يا هادي أهل الشهادة الله يا متحت لك نجوم يا من حنت لك سيادة يا بحر كل العلوم هادي أهل الشهادة الله يا من اتحت لك النجوم يا من لك سيادة الله يا بحر كل العلوم يا هادي أهل الشهادة يا ما ارتحت لك نجوم يا ما انحنت لك سيادة يا بحر كل العلوم يا هادي أهل الشهادة يا ما لك نجوم يا ما انحنت لك سيادة تحميك في صفرق غيوم يا شمس نور العبادة عدرك في قلبي